أكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا تمو وما أنتم بمعجدين قل يا قوم يعملون على مكانتكم إنني 114. فسوف مَنْ من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 115. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نطيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وآذا لشركائنا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون